فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل مدعات ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ الله وإياكم من عذاب النار وقفنا عند قول الشيخ رحمة الله عليه وقد أجمن في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه المبين عن الله تبارك وتعالى قال ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. وقد اشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهة وطبيعة المؤمن أنه يرد ما تشابه عليه إلى المحكم الواضح البين لا طريقة اهل البدع الذين يردون المحكمة ويسقطون معناه بالمتشابه من آيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمواطن التي رد فيها أهل البدع وهذا ديدنهم وشغلهم وطريقتهم ومنهجهم كثيرة جدا بحيث طعنوا في, في التوحيد وفي الاتباع وفي السنة وأصدوا للبدع وحكموا الشهوات والهوى بسبب أن جعلوا المتشابهات أصلا وحكموها في الفهم المحكمات ثم قال رحمة الله عليه ومنها أي من النصوص؟ ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل ناسخ ومنسوخ النسخ هو رفع وإزالة تعلق وهذه مهمة لأن التعريف الجاري على السنه طلبة العلم وفي كتابات العلماء أنهم يقولون هو إزالة ورفع حكم شرعي بدليل لكن الصحيح، وإن كنا لا نخطئ كلام العلماء فإنما يقصدون ما سأذكر يقصدون رفع تعلق رفع تعلق الحكم بالمكلفين ما هو النسخ هو رفع تعلق الحكم بالمكلفين أما اللفظ فيبقى وأما معناه فباق ودلالة اللفظ على المعنى تبقى في كثير من النصوص التي قيل إن أحكامها نسخت بل الحكم لازال موجودا باقيا لبقاء اللفظ الدال عليه لكن إنما رفع وأزيل تعلق هذا الخطاب بالمكلف فقط ومنها ناسخ ومنسوخ وهذا لا بد منه لأنه لا بد في النسخ من دليل منسوخ حكمه أي تعلقه بالمكلف ودليل يدل على زوال تعلق هذا الحكم ورفعه عن المكلف وهذا هو الناسخ والناسخ لا يكون إلا متاخرا والمنسوخ لا يكون إلا متقدما والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل هو قليل لكن المؤلفات في هذين كثيرة فقد كتب العلماء في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والناسخ والمنسوخ من الأحاديث كتبا كثيرة ومن أشهرها مثلا فيما يخص الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وهذا عنوان الكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم فهو كتاب للقاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى فيذكر في كل صورة الآيات التي نسخ الحكم فيها يذكر يقول أربعة أو ثلاثة أو عشرة سوى صح النسخ أو لم يصح إنما يستقرئ ما قيل إنه نسخ وأما في الحديث ناسخ الحديث منسوخ كثير ومن أشهر هذه الكتب كتاب الناسخ والمنسوخ من الحديث للحافظ أبي حفص المعروف بابن شاهين رحمة الله تبارك وتعالى عليه ويذكرها بأسانيد قال رحمه الله فمتى أمكن الجمع بين النصين وهذا يشير إلى إشكالية تعارض النصوص في ظاهرها لأننا نعتقد قطعا جزما أنه لا تعارض بين كلام الله تبارك وتعالى بعضه مع بعض ولا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله تبارك وتعالى ولا يعارض كلام نفسه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم لأنها لأن هذا غير مقبول أبدا ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذلك كل التعارض الذي يجده العلماء بين النصوص سواء بين آيات الكتاب أو بين الأحاديث كلها في حقيقة أمرها تعارضات في ظاهرها ليست في الحقيقة تعارضات حقيقية إنما هي تعارضات في ذهن المجتهد والفقيه والعالم ولذلك يحاول هذا الفقيه أن يتخلص من هذا التعارض الظاهر الذي يظهر أمامه ليرد. كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل الذي يعتقده وهو التوافق لا التدافع فما هي طريقة أهل العلم للتعامل مع ما يظهر فيه التعارض نحن سبق أن ذكرنا أنه قد يتعارض العام مع الخاص وهنا سيذكر طريقة أخرى في التعارض ولذلك أنا ألخص أنواع التعارض التعارض إما أن يكون بين عام وخاص بين عام وخاص فيخصص العام وإما أن يقع التعارض بين المتساويات كالتعارض بين الخاص والخاص مثلا ففي هذه الحالة طريقة أهل العلم كما يقول الشيخ رحمة الله عليه فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك أي إذا تعارض خاص مع خاص فإن العالم يحاول أن يحمل كل نص على حالة معينة سواء كانت هذه الحالة لها تعلق بالزمان لا أو لها تعلق بالمكان كان يقال النهي في المكان الفلاني والإباحة في المكان الفلاني أو يقال إن هذا التعارض، يقال إن النص الأول خاص بحالة معينة متعلقة مكلف كنومه ويقظته وفرحه وبكائه وغير ذلك، والنص آخر متعلق بحالة أخرى. هذه هي القاعدة يحمل كل نص على حالة تناسبه. جمعا بين الدليلين والعلماء يقولون إذا تعارض نصان فإن الأولى إعمال النصين عوض أن نهمل أحدهما قال رحمة الله عليه ولا يعدل إلى النسخ إذا لم نستطع الجمعة فننتقل إلى البحث عن إمكانية دعوى النسخ هذه الطريقة التي نذكرها الآن بهذا الترتيب هي طريقة المدرسة الشافعية المدرسة الشافعية في أصول الفقه بخلاف المدرسة الحنفية قال رحمة الله عليه ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع بحيث لا نستطيع مهما حاولنا أن نجمع وهذه المسألة تخص كل فقيه فقيم فقد لا يستطيع فقيه الجمع فينتقل إلى المرحلة الثانية وقد يستطيع عالم آخر أن يجمع بين النصين فلا ينتقل إلى المرحلة الثانية التي هي دعوى النسخ ومن الكتب التي ألفت في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض كتاب مختلف الحديث للعلامه الإمام الكبير ابي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمة الله عليه وذلك مشكل الآثار للإمام الطحاوي وكان ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى معروف أو معروف عنه هذا أي القدرة على الجمع بين ما يظهر تعارضه من الكتاب والسنة وهذا ظاهر في كتابه المعروف بصحيح ابن خزيمة فإن لم نستطع الجمع أو لم يستطع المشتهد الجمع بين النصين فإنه ينتقل إلى النسخ ولا يستطيع أن يدعي النسخ ويستقر عند هذه المرحلة الثانية إلا أن يكون عنده دليل على وجود نسخ بأن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أو أن يذكر ذلك الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل ألا نخفف الله عنكم في قصة ملاقات أو في مسألة ملاقات المجاهد للمشركين وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو أن يكون تصريحا واضحا من الصحابي بكلام واضح صريح في أنه نسخل كما قال بعض الصحابة في مسألة الوضوء مما مست النار بعد أكله قال كان آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار فقال رحمة الله عليه ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين الذي لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر طبيعة الحال إن علمنا أنه متأخر ناسخا للمتقدم ومن القواعد العامة التي نص عليها الحزم حزم والعلامة الشوكاني وغيره هي أنك إذا وجدت مثلا نصين متعارضين في الظاهر وكان أحدهما يوافق الأصل عندنا يوافق الأصل عندنا والنص الآخر مخالف للأصل مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الفخذ قال نبي عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة هذا الحديث يعارض ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فخذ بعض أصحابه كعثمان وغيره ولم يكن من ذلك شيء فبعد ذلك يقول العلماء هذا كان في أول الأمر لكن بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفخذ عورة فالفخذ عورة معارض للاصل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم موافق للأصل لأن الأصل قبل ورود الشرع أن لا شيء من البدن يكون عورة إلا بالدليل فيقول الشيخ رحمة الله عليه فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم ولا تخلو النواسخ إما أن تكون آية أو حديثا فقد ينسخ القرآن القرآن وينسق الحديث الحديث كما ذكرنا وقد ينسخ القرآن الحديث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس أولا وبقي على ذلك مدة ستة عشر شهرا بعد الهجرة ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وكذلك ذكر العلماء جواز نسخ القرآن للسنة وإن كان الشافعي رحمة الله عليه يقول بعدم جواز ذلك وفي حقيقة الأمر قال ابن تيمية رحمه الله وإن جوزنا ذلك فإن فإنه لا وجود لذلك وإن جوزنا أن, أن, أن تنسخ الآية بالحديث قال ابن تيمية فإن جوزنا ذلك فقد بحثنا ولم نجد والعلماء يضربون لذلك مثالا من قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ, الموت إِنْ تَرَتَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَلَاقْرَبِينَ بالمعروف حقا على المتقين قالوا نوسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث فيرد ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إنها لم تنسخ بهذا الحديث إنما نسخت بآيات المواريث من صورة النساء فليس الحديث الذي نسخ إنما نسخت الآيات كتاب الله عز وجل فهذا والله أعلم هو الصحيح على حسب ما قال شيخ الإسلام وإن جوزنا ذلك فإنه لا وجود له بهذه الصورة التي ذكروها قال رحمة الله عليه فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر الآن سننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الترجيح تقديم أحد النصين على النص الآخر فنعمل بأحدهما ونترك الآخر فنستطيع ردهما معا لأن إعمال أحد الدليلين أولى من ما معا قال وهل هذا إذا تعارض مثلا يعطي مثالا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله المرجحات كثيرة اما ان ترجع الى السنة من حيث الصحة والمراتب في الصحة والحسن فيقدم الصحيح على الحسن والمتواتر على الاحد واما ان ترجع الى المثن في نفسه وقد أوصلها العلماء إلى أكثر من مئة مرجح وتكفي مرجحات خفيفة لأجل أن نقدم نصا على آخر هو يذكر مثالا لذلك أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم نستطع الجمع بينهما ولا دعوى النسخ فإننا نلجأ إلى ترجيح القول على الفعل فنقول إن الفعل منه صلى الله عليه وسلم خاص به وإن قوله صلى الله عليه وسلم هذا لأمته ومن الكتب التي إن اردتم الرجوع إليها فيها امثله لذلك كتاب جميل اسمه تفصيل الإجمال, تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال للحافظ العلائي الشافعي رحمه الله تعالى تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال للحافظ العلائي رحمة الله تبارك وتعالى عليه طيب لماذا يقدم القول على الفعل قال لأنه أمر أو نهي للأمة ويحمى وحمل فعله على الخصوصية له هنا تنبيه وهو أنه لا يجوز دعوة خصوصية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل وهذا من ادلته إذا لم نستطع الجمع ولم نستطع دعونا النسخ ما وجدنا الا الترجيح فنقدم قوله فنقول هذا ثابت للامه ونجعل فعله خاصا به صلى الله عليه واله وسلم فإن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة مثال مثلا ما نص الله تبارك وتعالى على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام قول هو مرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة هذه العبارة دون على أنها أن وهب المرأة لنفسها للزوج لا يجوز إلا بتسمية الصداق وإن شاء الله سيكون الحصة المقبلة حديث عن الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هناك كتاب وهو أكبر كتاب صنف في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ودلالاتها وكتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلدين للدكتور عمر سليمان الأشقر تبحثون عنه في النت هو موجود اسمه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سليمان الأشقر قال رحمة الله عليه فخصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمدني على هذا الأصل وكلامه صحيح فليس بمجرد تعارض قوله وفعله نلجأ إلى دعوة لا نلجأ إلى دعوة التفسير إلا إذا لم نستطع الجمع ولم نستطع دعوة النسخ فمثلا في شرب النبي صلى الله عليه وسلم القائمة مع نعه كما في الحديث جابر قال زجر النبي وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عن شرب الماء عن الشرب قائما وقد صح أنه في حجة الوداع شرب عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم قائما وقد حاول العلماء الجمع بين النصين فمن قائل إنه مكروه ومن قائل إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفعل كثير من العلماء لكننا وجدنا علي بن أبي طالب الذي كان معه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب صح عنه أنه شرب قائما صلى الله رضي الله عنه أرضاع بعد أن شرب من الماء رضي الله عنه فدل ذلك على أن الشرب قائما هو آخر الأمر ولذلك بعض من الف في الأصول يزعم أن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على أن النهي الذي صدر منه نسخ تعلقه بالمكلفين هذا آخر الحديث في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى مع فائدة إن شاء الله وهي أنه قد ألف العلماء في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إما باعتبار الأحكام الشرعية وإما باعتبار الخلقة خلقة النبي عليه الصلاة والسلام او في بعض الأشياء التي تميزه ميزه الله بها تبارك وتعالى عن غيره فمن ذلك الكتاب الخصائص الكبرى للعلامة السيوطي وهناك رسالة صغيرة صغيرة الحجم في نفس الموضوع اسمها غاية السول في خصائص الرسول غاية السول في خصائص الرسول وهي موجودة على النت هي لابن الملطن رحمة الله تبارك وتعالى عليه أقف هنا, هنا إن شاء الله تبارك وتعالى وأقول كما يقول أهل العلم دائما عند ختمهم الله صل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك <تصفيق> الله وحمدك أشهد الله لا إله إلا تستغفرك وأتوب إليك